بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وتابعيهم ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة فتحييكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة وأضن اعتنائها بتسجيل دروس وفتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يسرها أن تقدم لإخواننا هذه المجموعة وهي المجموعة الأولى من تفسيره لسورة آل عمران والتي بدأ بها فضيلته في الثاني من شهر شعبان من عام تسعة وأربعمائة وألف من الهجرة وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول أعوذ بالله السلام من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم البسمة تتقدم لنا الكلام عليها مرارا وتكرارا وقلنا إن النجار ومجرور متعلق بمحذوف وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا كذا يقدر فعلا متأخرا مناسبا فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل كيف تقدر الفعل بسم الله آكل, بسم الله آكل طيب قلنا إنه يجب أن أن يقدر أن يكون متعلقاً المحوّل. لماذا؟ لماذا لا نقول إنه متعلق؟ لأن الجار مشهور لا بد له من متعلق يتعلق به. لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتفع. طيب لأن الجار مشهور معمول وبمسألة المحوّل به فلا بد له من من عامل. طيب. لماذا قدرناه فعلا نعم تأخراً لفائدتين الفائد الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل والفائدة الثانية الحصر لأن تأخير العامل يفيد الحصر كأنك تقول لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا إلا باسم الله عز وجل طيب لماذا قدرناه فعلا لأن في العمل الأفعال السيرة بعشرة ولا يضيح حق كله لكن على كل هذا الكلام شيخ الإسلام هو من أحسن الأقوال وهو الأرجح وإن كان القول الثاني يرجع للقراء قولا قويا لكن ما أدري هل قال به أحد أم لا طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا حصل الاعتمان من بعض لبعض لم يجب رهن ولا إشهاد ولا كتاب لقوله فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اتمنى آمانته ولهذا قال كثير من العلماء إن هذه ناسخة لما سبق من قوله إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى ما فاكتبوه ومن قوله أشهد إذا تبعتم وقوله هنا إن كنت على سفر فرهانا مقبوطة، وأنه وأنه عند الاتماع لا يجب شيء من ذلك، ولكن القول بأنها ناسخة على سبيل العموم فيه نظر، ولو قيل إنها إنها ناسخة فيما ليس فيه الخطر لكان له وجه. يعني فيما جرت العادة بالتبادل فيه بدون إشهاد ولا كتابة لكنا قول الله أسلم أما أن نجعله في الأمور اللي فيها الخطر حقارات أو ديون كثيرة عظيمة تحتاج إلى كتابة وإشهاد فالقول بأن هذه الآية ناسخة في النفس منه شيء ولهذا اعترض بعض العلماء على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 والتقوى سبقت لنا مراراً بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره وترك نوهيه قال وليتق الله وأردفى بقوله ربه ففيه ثائدة وهي أن الإنسان في هذه المقامات ينظر إلى مقام ربوهية كما ينظر إلى مقام الألوهية، فبنظره إلى مقام الألوهية يفعل هذا تعبد الله تعالى وتقرب له وبالنظر إلى مقام الروبوبية يحذر مخالفة، لأن الرب هو الذي له الخلق والملك والتدبير، فلا بد أن يقر الإنسان بين مقام الألوهية ومقام الربوبية. ومن فرائد الآية الكريمة إثبات ما دل عليك هذا الاسمان وهما الله والرب وهو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ويتضمنان توحيد الأسماء والصفات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 يستفاد من الآيات الكريمة تحريم كثمان الشهادة يعني إخفاءها وهل المراد الشهادة على الغير أو على الغير والنفس تشمل المعني لأن الإنسان يشهد على نفسه كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهاداء لله ولو على أنفسكم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 ذكرنا أثناء التفسير أنه قال ولا يأب كاتب ثم قال فليكتب ذكرنا إن, أن هذا له فائدة يعني لست المسألة تكرارا كما يظن بعض الناس نعم ها لا تأكيد نعم ها نعم نعم, نعم. المبادرة لك. لأن قوله ولا يأب كاتب قد يقول ما ما أبى عليه ولكن إيته العصر يجول عصر يقول إيته بكرا يقول بعد بكرا وهكذا فقال فليكتب فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبادرة إذن نأخذ من ذلك فائدة وهي مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة كذا لقوله فليكتب ثم قال تعالى واليوم للذي عليه الحق واليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفهنا وضعيفا أو لا يستطيع يمله فاليوم للولي هو بالعدل يؤخذ من هذه ال من هذه الرجوع من الرجوع في مقدار الدين إلى من عليه الدين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 نعم الآن يعني لو قال قائم إذا أمل من له الحق وقلتم إنه لا يمكن أن يملئ لأنه ربما يزيد نقول أيضا الذي عليه الحق ربما ينقص ربما ينقص طيب إذا نقص قال له صاحب الحق لا الحق كذا وذاك أيضا إذا زاد قال الذي عليه الحق لا هذه زيادة نعم نعم لا بنا إذا صار الأداء النطماء ما يهمه نعم لأن الأصل براءة الذمة صح وكلام كلام نعم لأن الأصل هذا كما هلكم في أثناء الشرح الأصل براءة الذنب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 ولكن لو كتب صحة كتابته إلا أنه لا يؤخذ من هذه العاية يؤخذ من أدلة أخرى مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم وكتابة الإنسان على نفسه إقرار وإقرار الإنسان على نفسه مقبول نعم ثم قال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 أن يذكر كل ما يكون به التحديد لأن هنا قال الله فيذكر الإنسان مقام الألوهية ربه يذكر مقام الربوبية ففي مقام الألوهية يتخذ تقوى عباده لأن الألوهية هي توحيد العبادة وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده الربوبية لقوله رب لأن رب عز وجل مالك خالق منتصرف ومن فوائد الآية الكريمة أنه يحرم على من عليه الدين أن يبخس منه شيئا لا كمية ولا نوعا ولا صفة لا كمية ولا نوع ولا صف الكمية بأن يقول عشرة بدل خمسة عشر النوع بأن يقول مثلا لا بأن يقول مثلا في التمر يقول شجر بدل سكري مثلا هذا النوع الصفة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 أو, ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل الملئ لهو فليملل وليه بالعدل طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن أسباب القصور ثلاثة السفة والضعف وعدم الاستطاعة السفة أن لا يحسن التصرف إذا أراجئ يملي يملي قال اكتب في ذمتي لفلان أشرة ألاف فقال له الدائم أشرة ألاف أنت رجل كريم وطيب اجعلها أشتين ألف قال ما يخالف أشتين ألف نعم هذا سفيه ولا غير سفيه, سفيه لا لا يحسن أن يكون هو الذي ينبه ضعيف يشمل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 أظنه سبق لنا من هو الولي ها؟ طيب إذن ما حاجة لذكر من فوائد اللهية قبول قول الولي فيما يقر به على مولاه من أين يأخذ لقوله فليملل وليه وهذا يدل على أنه يقبل قوله على مولاه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 له الحق فذلك ان قلت الاصل براءه ده لا لأن الذي عليه الذي له الحق مدعي وذاك مدعن عليه فهذا يدعي ثبوت يدعي وهذا يدعي النفع والأصل براءه نعم. نعم نعم نعم كيف يؤخذ هذا حضور كل من الدائم والمدين بقوله بينكم ولا تحق البينه إلا بوجودهما نعم هذه الى مثلا نعم <تصفيق> يشغلون بهذا السؤال يعني الكاتب لو قال أنا ما اكتب إلا بجوع ما هو التفسير كان له يعني إذا كان له رزق من بيت المال فلا يجوز طلب الاجره كذا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 إيه إذا كان الذي عليه الحق وجد يعني غيره الأمانة، من يعني يقص الناس مقوفة وما قلها، والذي له الحق وجد متصف بالأمانة وما قلها، من نقوله يملي لا لا له. يملي من عليه الحق، وفي هذا الحال لو جحد صاحب الحق يطالب غصب إذا أمل مثلاً بعشرين والواجب عليه ثلاثون قال قف الواجب ثلاثون نعم. أحمد نعم نعم نعم من باب التوكيد توكيد نعم كيف إيناه لا ما يق إلا فيما يمكن إلا فيما يمكن تصرفه فيه لا العبادة بينه وبين الله عز وجل المعاملات بينه وبين الناس الصيغة قد أختار هنا نعم نعم بالنسبة لأقرار الولي على على الملة يقبل مطلقة في كل نعم في كل ولاة نعم يقبل هنا يقبل أن أن الدين المقربه نعم سأل عليه دين نعم الإنسان عليه حق فتهوب دي بعد ذلك أقام القاضي شخص ولي عليه فعلى ايش على مال المتوفى القاضي طيب ماذا ساله القاضي عنها قال نعم وقد يكون لا يعلم شيء نعم ماشي إذا كان هذا السبب موجوداً قبل أن أن يكون ولياً على هؤلاء ما له حق الصلاة فيه لأنه قبل ولياته هنا لأن هذا قبل ولايتي ثبوت الحق على الميت قبل أن يتولى هذا وقبل أن يكون الحق لل للقصة أيضاً نعم هنا نعم. نعم ولهذا ذكرنا أثناء التفسير أن بعض العلماء قال ينبغي أن يكون الكاتب بينهما واحد على اليمين واحد على اليسار ولا يخل واحد على اليمين والثاني موراه هذا هو الأحسن هذا الأحسن والأصل البينية بينية بينات المعاملة الأصل بينة المعاملة بينية معاملها لا بأس أن نقول إن أيضا بينية المكان لأن ذلك أقرب إلى سماع جميع على حد سواء ولئن لا ينكسر خاطر الآخر اللي أبعد نعم لا بأس ما فينا نعم ما لا لم يكن كاتب إلا إلا لم يقرأ كتابته <تصفيق> وش الفائدة من هذا ممكن عند ال يعني عند الاستجابة نجتلو هذا نفس الكاتب فا يقرأ الكتاب ممكن يعية الله إنما أدرى إيه ممكن يمرسل لكن, لكن ها الله ظاهر إنهم ال العلماء اللي ما يعرف ما ما يعلم لكن كانوا يعني يمكن بالتأمل أو واحد يعرف إذا بعض الخطوط إذا مارسها الإنسان عرفها وغيره لا يعرفها لربما عرف كلها إنه خير من عدمه الحين <تصفيق> ما أربعين؟ هه؟ إيه، ذلك ما أقصده عند الله. إيه. لا, لا لا، تعتبر فرق. ما هي مستقلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى استشلوا شهدين من رجالكم أخذناها أهم وبينا ما تتضمنه من شروط الشاهدين نعم وأظننا استثنينا من اشتراط الإيمان أولى شهادة الكافر عند الضرورة ما, ما ذكرناها طيبا قوله ذلك ماقصده عند الله تبادل الأعمال حتى في المعاملات قوله ها طيب ويستفاد من الآية الكريمة من من الآية الكريمة أن الشهادات تتفاوت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 وأقوم للشهادة إذا قيل مثال القيم نقول مثل الشاهد ويمين الشاهد واليمين كافر لكن أقوى من الشاهداء ألسل كذلك لأن الشاهدين أقرب إلى الصواب من الشاهد الواحد ولأن الشاهدين لا ينحتاج معهما إلى يمين المدعي فكانت الشهادة الشاهدين أقوم للشهادة ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما يكون له فيه ارتياب وشك تقوله وأدنى أن لا ويتفرع على هذه الفائدة أن الدين الإسلامي يريد من معتنقيه أن يكون دائماً على طمئنان وسكون ويتفرع أيضاً منه أن دين الإسلام يحارب ما يكون فيه القلق الفكري أو النفس لأن الاضحياب يوجب قلق الإنسان والاضطرابه ولهذا قال هنا وعدنا أن لا ترتاب يعني أقرب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 قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي وأخبرهما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأنه خاف أن يقلق في قلوبهما شرا نعم وربما يؤيد هذا ما الأثر المشهور رحم الله ومرأة كف الغيبة عن نفسه لا تقل إن الناس يحسنون الظن بي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 ما علشان الاستثناء؟ ل نكرة في سياق الإثبات والنكرة في سياق الإثبات للإطلاق لا للعموم النكرة للعموم إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكار أما هنا فهي في سياق الإثبات لكن نقول هذا المطلق مقيد بماذا؟ بالنصوص الدالة على أن التجارة لا بد فيها من شروط يستفاد من هذا أن التجارة نوعان تجارة حاضرة وتجارة غائبة فهل يجوز للتجارة بالغائبة الجواب نعم لأن الأصل في قوله حاضرة الأصل فيه أن يكون قيدا أن يكون قيدا والقيد يخرج غير المقيد فيفيد بأن التجارة إما حاضرة تدار بيننا وإما غائبة والغائبة إما بدين مؤجل وإما غير مؤجل فإذا قلت بعت عليك سيارتي ولس الحاضرة بين أيدينا هذا نقول دين نعم ولكن لاحظ أن ما عينته بذاتها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 لقولي هنا فلسى عليكم جناح أن لا تكتبوها أي في عدم كتابتها ثم قال وأشهدوا إذا تباعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله إلى آخر يستفال من هذه الجملة الأمر بالإشهاد عند التبايع وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للسحباب أو للإرشاد نعم يجري فيه الخلاف الذي أشرنا إليه من قبل فمنهم من قال إنه للوجوب لأنه الأصل في الأمر ومنهم من قال إنه للسحباب لأن الناس ما زالوا يتبايعون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد عهده من غير إشهاد ولو كان هذا واجباً ما تولك في هذه الأعصار الكثيرة كل الناس يشتؤون الأشياء الزهيدة والأشياء الثمينة ولا يرون واجباً عليهم أن يشهدوا ومنهم من قال للإرشاد بناء على قاعدة الصلحة وهي أن, وهي أن الأوامر التي لا يقصد بها التعبد تكون للإرشاد والمعاملات التي والمعاملات التي بين الناس كلها لا يقصد بها التعبد كلها لا يقصد التعبد لأنها ليست لله بل هي معاملة فيما بين الإنسان وبين غيره فلا فلا يكون شيء منها واجبا اللهم الا اي يتعلق بولايته مثل ان يكون الانسان وليا على غيره ويبيع له شيئا ثمينا يعد ترك الاشاره فيه تفريطا فحين فحينئذ نقول يجب من حيث إيش من حية الاتمان وتعلق حق الغير به قالوا ويؤيد ذلك أن هذا الذي حصل في التبايع لو أن الرجل أعطاه إياه بدون شيء يجوز ولا لا ها سألكم يا جماعة ولا أنتم غايبين لو أعطاه إياه بدون شيء بدل ما أن يبيع لك سيارتي وأروح أجيب الشهود قد خذ السيارة هبة مجانا يجوز ولا لا يجوز ما حد يقول غير جائز إذن فالمقصود بالإشهاد حفظ الحق الذي هو من اختصاص أنع وإذا كان يجوز أنا تنازل عنه من أول الأمر وأقول خذ السيارة فهذا فإن ذلك يدل على أن الأمر هنا ليس ليس للوجوب قالوا ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرصا من أعرابي ولم يشهد ولم يشهد وقصة مشفورة معروفة ولو كان الإشهاد واجبا لكان أول من يقوم به الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله صلى الله عليه وسلم قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقد مر علينا أن معنى الآية ليس معنى أولهم زمنا لكن أولهم استسلاما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 قام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وشهد قال كيف تشهد على ما لم تره قال نصدقك بخبر السماء ولا نصدق بخبر الأرض فكان على كل مؤمن أن يشهد بأن هذا الأعرابي باع على رسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يحضر لأن الدعوة عليه الصلاة والسلام مقبولة بلا شك طيب إذا كان الأمر كذلك صار في الاستدلال بهذا الحديث نظر نعم ولكن قد يقال لو كان الأمر كذلك ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولا قال لخزيمة لا حاجة لشهادتك لأن قولي مقبول على كل حال الياهر أن الإشهادة ليس بواجب القول الثالث أن الأمر الإشهاد هو أقرب الأقوال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 إذا كان الاستشهاد قبله فإن كان بعده فربما يكون قد تغير فربما يكون قد تغير ومن فوائد الآية الكريمة تحريم مضارة الكاتب والشهيد مضارة الكاتب والشهيد هل هذا مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ مضارة الكاتب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 إذا رأاه في السوق بعد أن كتب عليه صار يتكلم عليه يسخر به يؤذيه بالقول أو بالفعل هذا حرام لا يضر كاتب ولا شهد كذلك الشاهد لا, لا يضر الشاهد وغيره، أو لا يضره غيره كلاهما فلا يجوز للشاهد أن يضار في شهادته، ولا يجوز لنا أن نضار الشاهد في شهادته كيف نضاره المضارات كثيرة ولهذا ما قيدت بالآية قد تكون مضارة بصفة استدعائه لابغي أن نجيبه يشهد دورنا أكبر ضابط في الشرطة وأعنفهم قلنا نجيبه. هذا فيه ضرر أو لا ضج كذلك أيضا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 أن المضارة فسوق فسوق والفسق تعرفون ما يترتب عليه من زوال الولايات العام العامة هو الخاصة إلا ما ستثني ويتعرفون أيضا أن الفاسق يهجر إما جوازا أو استحبابا أو وجوبا على حسب الحال. فمن ضار فايسهب من هذه أن المضار سواء وقعت من الكاتب أو الشاهد أو عليهما تكون فسق. فإن قال قائل أ فلا يشكل هذا على القاعدة المعروفة أن الفسق لا به الفاعل إلا إذا تكرر منه. أو كان كبيرا قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر بعده ففتحنا ففتحنا أبو, أبو السماء لنأم منا لما قال يا ربي إن قومي كذبوه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين على دجار أجابه الرب وأرسل عليهم الطوفان ففتح أبواب السماء بماء منحمر وفجرنا الأرض عيونا فغرقوا عن آخره إلا من آمن هذا يدل على عدم وجود الربه ولا على وجوده على وجوده وما زال هذا أمرا محسوسا مشهودا ملموسا حتى الإنسان يدعو ربه بأمر ثم يراه بعينه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 لكن قد تفسده البيئة وتجتال الشياطين فينكر هذا بقينا بإيه الرابع الشر والكتاب والسنة والكتب السابقة كلها بإثبات الله بإثبات وجود الله عز وجل ولهذا لا يمكن أن تقوم قدم ملحد على إنكار الرب إلا على سبيل المكابرة والإنسان هو مكابر مشكل ما, ما فيه علاج اللي يكابر فيقول ليست هذه الشمس الشمس يمكن تعالجه وتقنعه لا يمكن وأما الإمام بالربوبية والإمام بالأسمى والصفات والإمام بالألوهية والإمام بالأسمى والصفات فأمرها واضح وهو واضح أن الله رب كل شيء ومليك ومدبر ومصرف ثم قال معل... ثم قال الله عز وجل كل آمن بالله وملائكته يعني وآمن بملائكته الرسول والمؤمن كلهم آمنوا بملائكة الله والملائكة قال النحويون إنها جمع ملأك الذي أصله مألك لأنه من الألوكة جمع ملأك الذي أصله ما من الألوكة وهي الرسالة وهي الرسالة وقالوا إن فيه تقديم وتأخيرا في حروفه إعلالا بالتقديم والتأخير طيب الملائكة رسل كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنح وهم ذوات أو أرواح ومعاني، ها ذوات يشاهدون لهم أجنحة ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها له ست جناح قصده الأفوق ست مئة جناح وقصده الأفوق كيف يكون سرعة هذا الملك؟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 الملائكه أقسام في وظائفهم منهم الموكل بالوحي وهو جبريل والموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل والموكل بنفخ الصور وبحمل العرش وهو اسرافيل والموكل بالجنة وهو رضوان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 وحق لها أن تأت ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد وهذا يدل على كثرتهم طيب ومنهم الموكلون ببني آدم بحفظ أعمالهم يكتبونها عن الليمين وعن الشمال قايد ومنهم الموكلون ببني آدم بحفظهم لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وكل ما جاء في كتاب السنة من هذه الأعمال والأوصاف بالنسبة للملائكة فإنه يجب علينا الإيمان به وقبوله متى صح في كتاب الله أو سنة أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقولها من بلهم ملائكته وكتبه كتبه وفي قراءة وكتابه أما على قراءة كتب فلا إشكال لأن الكتب كثيرة وأما على قراءة الفراد وكتابه فهو مفرد مضاعف فيفيد العموم والكتب المنزلة على الأنبياء الذي يظهر من نصوص الكتاب والسنة أنها بعديل الأنبياء كما قال تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أنزلنا معهم الكتاب والميزان وقال تعالى كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس اختلفوا فيه ولكن مع ذلك نحن لا نعرف على التعيين إلا عدد قليل منها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى إن كانت هي التورات وإن كانت هي التوراة فالامر ضاه نعرف هذه ونؤمن بها بأعيانها والباقي نؤمن به على سبيل الإجماع ولكن كيف الإيمان بهذه الكتب نقول الإيمان بالقرآن إيمان بأنه من عند الله وأن الله تكلم به حقيقة بلفظه ومعناه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 أن القرآن من عند الله نزل من الله وأنه كلامه الحروف والمعاني. ثانيا نصدق بكل خبر في الكتاب ثالثا نقبل كل حكم ما نرفضه رابعا ننفذ الأحكام لأن هناك فرقا بين القبول والتنفيذ قد أنفذ ولا أقبل وقد أقبل ولا أنف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 كذلك بالنسبة للإنجيل نؤمن بأن الله أنزل على عيسى بن مريم كتاباً اسمه الإنجيل وأن هذا كتاب نزل من عند الله حق وأن كل خبر فيه فهو حق وأن كل حكم فيه فهو حق أما انتثاله وتنفيذه فعلى التفصيل الذي في في التوراة والإنجيل أيضا متمم للتورات متمم لها ومكمل لها وليس مستقلا كاستقلال التورات ولهذا يذكر الله تعالى التورات في القرآن كثيرا ولا يذكر الإنجيل بالنسبة إلى التورات إلا قليلا داود الزبور أيضا نؤمن بأن الله آتا داود زبورا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 وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ كُلُّ أُمَّةٍ جَاءَهَا نَذِيرٌ وَلَكِنْ هَلْ كُلُّ نَذِيرٍ جَاءَ إِلَى الْخَلْقِ نَعْلَمُ بِهِ لَا هَلْ كُلُّ نَذِيرٍ جَاءَ إِلَى الْخَلْقِ قَصَّ عَلَيْنَا لَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ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 لأنه طبعاً الإنسان إذا سار يسرق في في سياق واحد ماشي منسجم نعم يمكن يجيها النوم لكن إذا جاء التفات فكأنه يدق فكرة ليقول انتبه إذا هل هذا التفات من الغيبة إلى التكلم له فائدة غيرها التنبيه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 صادق في مجال بجنة رسالة وعيسى بن مريم صادق وموسى صادق وصالح صادق ولوط صادق وإبراهيم صادق وهكذا لا نفرق بينهم في هذا الأمر أي في صدق رسالتهم والإيمان بها لكن نفرق بينهم فيما كلفنا به فنعمل بالشريعة محمد وأما شريعة أولئك فعلى ما ذكرنا من الخلاف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 لكن في مقام النبوة وصدق ما جاء به هم على حد سواء نؤمن بهم جميعا طيب وقوله لا نفجق بين أحد من رسله وقال حينما عطوه على قوله آمن الرسول يعني وقالوا أي الرسول ومن آمن معه سمعنا وآطعنا غفرانا غفران مفعول سمعنا واطعنا ها سمعنا فعل وفاعل فاعل واطعنا فعل هو فاعل منصوب افلا يكون مفعولا به لسنان واطعنا ها لا لا ولهذا يحسن أن تقف فتقول وقالوا سمعنا واطعنا ثم تستأنف فتقول غفرانك لأن غفران مفعول لفعل محذوف تقديره نسألك غفرانك نعم نسألك غفرانك قوله وقالوا أي رسول مؤمنون سمعنا وأطعنا يعني سمعنا ما أمرتنا به وأطعناه سمعنا ما نهيناك ما نهيتنا عنه وأطعناك فالأول الأمر نمتثل والثاني إيش؟ نجتنبه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 ومنهم من يسمع ويطيع هل يمكن أن تأتي القسمة الرابعة من يطيع ولا يسمع؟ ها؟ ما يمكن لأنه لا يطيع إلا ما إلا ما سمع إلا ما سمع فالناس إذا بالنسبة لتلقي الوحي ينقسمون إلى ثلاث قسمة قسم معرض لا يسمع ولا يطيع ولا يلتفت بل هو مستكبر وقسم معاند معاند يسمع ولكن لا يطيع فعنده علم بما أزل الله وبحدود الله ولكنه لا يطيع يقولنا سمعنا وعصينا نسأل الله الآفين قسم ثالث يسمع ويطيع وهؤلاء هم المؤمنون هم المؤمنون الذين يقولون سمعنا وآطعنا ولكن مع ذلك هل يحاولون التسهيل بعد الارقية والطاعة هذا الجواب نعم يحاولون التسهيل إذا أمكن ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر أواني اللحم الذي طبخ طبخ من الحمر لما أمر بكسر هذه الأواني التي طبخت فيها الحمر قالوا أون غسيلها فقال أو ذاك ما عاند لكن طلبوا التخفيف فطلبوا التخفيف لا لا ينافي القياس أما لو قالوا لا نفعل فهذا لا شك أنه عص معصية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 نعم هذا يسألون عن أشياء ما أنزل الله فيها حكما هي فيه أ هذا حرام هذا واجب وما أشبه ذلك فربما أنزل الله التحريم أو الوجوب فساءهم ذلك لكونه واجب عليهم بسبب سؤالهم وتعنتهم كما جرى لبني إسرائيل لما قالهم موسى اذبحوا بقرة قالوا أدعوا لنا ربك يبين لنا ماه لما أخبرهم قالوا أدعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها لما أخبرهم قالوا دع لنا ربك يبين لنا ماه في عملها الأول في سلّها والثاني في لونها والثاني في عملها. فشددوا فشدد الله عليه شدد الله عليه لو أنهم ذبحوا بقرة من أول أمر سهل الأمر نعم لا يمكن أن نقول ذلك لأن, لأن القراءتين يفسر بعضهما بعضا فلما ما جمعت في القراءة الثانية عرف أن المراد بالقراث الافراد المراد به الجمع ثم من أجل أن تتلائم الكلمات كلها دلها على الجمع هنا نعم نعم نعم نعم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 Of the we أنت يا زميلك وأن صفكم في هذا صف <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها مكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أولا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من المراد بالتكليف هنا يا بندر الإلزام والوسع بمعنى بمعنى الطاقة طيب أحسن هذا النفي كوني يعني قدري أو شرعي شرعي نعم طيب قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ما الفرق بين كسبت وكتسبت نعم. د الله من الاتم يعني كسب واكتسب بمعنى واحد لكن نفرق بينهما المتعلق المتعلق وهي لها وعليه. طيب توفق عبد الله طيب ما هو؟ أن كسبت نعم ش... ش... هكذا يعني طيب يعني معنى إذن بينهما فرق في قول بمع... بمعنى واحد وقول أن بينهما فرق ها, ها. المعنى واحد واللي عاين المعنى المتعلق طيب والقول الثاني أصبح أصبح أصبح طيب ما هو الفرق؟ أن في في لماذا؟ لم تغير بنية إنما يتم تغير المعنى نعم التصف الخليب تبارك تعالى نفسه وما ساب عليه هذا هو اللي قال الأخ عبد الله وقالوا ايضا شير شير نعم يا فهد من تختل من من تعالى عن نعم لذلك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 ما الفرق بين الاستوى والخطأ؟ ما خلنا؟ سبحانه. طيب جاء ما خذلك لم بس؟ بعد ما طيب. قولوا تعالى لا نفرق بين أحد منهم. نفي التفريق هنا بإيش؟ يعني بين في التبليغ والتصديق والتبيّن رسالة أوصلت مفهوم التبيّن لا نفرق. في تبيّن الرسالة. مش التفريق من ينفع نحن ليس من فعلهم انا في نعم محمد في صحة رساله رسالته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 صحة بثلاثة في صدق أخباره في قبول ما جاءوا به نعم طيب أما في الاتباع فنتابع محمد صلى الله عليه وسلم طيب وهل نفرق بينهم في التفاضل الجواب نعم سيد قوله تعالى وقال سمعنا واطعنا وفرانك وفران الشراب هذا تكلم أنت ما قرأ في النحو؟ الظاهر لا سبعنا كوبانا سيبوه إحنا سبق. من يوم قلت أنه يلا يا محبوب إيلك وشعراب راهيم طبعوا تقديره نسألك نعم تقديره نسألك أغفرانك تمام المغفرة هي أحمد وش المغفرة والتجاوز عنه ستر الذنب والتجاوز عنه ما هو الدليل لما قلت من حيث الاشتقاق سبحان الله أنت معنا من زمان وهذا يتكرر دائما معنا. شيخ شيخ. وأنت ما بقاص الذكر. شيخ شيخ. أصبر يا أصبر. إلى حمد. من المغفر. المغفر, المغفر التقيبي السهل. وفيه ستر ووقاية.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 سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. طيب أوله وإليك المصير شيبة. المصير يعني يوم القيامة ولا شيء أعم من ذلك. كيف المصير؟ عام كل شيء إلى الله. ويشمل يوم القيامة. أحسنت. يشمل يوم القيامة هو غيره. فمرجو الخلق إلى الله في الدنيا وفي الآخرة. طيب نبدأ الدرس الآن قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ثم قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا الجملة هذه مقول لقول المحذوف أي قول ربنا أو أو يقولون عودا على قوله آمن الرسول بما ونزل إليهم ربه وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطان المهم أن الجملة هنا مقول لقول محذوح وقوله ربنا منادى هذا منه يا أنداء اختصارا وإجازة للكلام وتيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل ربنا وتوسلوا بالربوبية لأن الرب هو الخالق المالك المدبر وهم يسألون الله شيئا ويعطاؤوا هذا الشيء من متعلقات الربوبية ولهذا تجدون في أكثر القرآن تجدون الدعاء مقرونا بالربوبية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 فالنسيان هو ذهول القلب عن معلوم ذهول القلب عن معلوم يكون الإنسان يعلم الشيء ثم يغيب عنه نسمي هذا نسيان كما لو سألتك ماذا صنعت أمس؟ فقلت والله نسيت أنت فاعل لكن نسيت فتعريف القلب فتعريف النسيان إذن إيش؟ دخول القلب عن شيء معلوم هذا النسيان الخطأ ارتكاب الخطأ إئناد ارتكاب المعصية أو بعبارة أعم المخالفة عن غير عمد أو شيء المخالفة بلا قصد المخالفة المخالفة بلا قصد المخالفة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 الجواب نعم قال الله تعالى قد فعلت قال لا قد فعلت يعني فلا يؤاخذنا لا بالنسيان ولا بالخطأ واعلم أنه قال أخطأ ويقال خطئة ويقال في اسم الفاعل من الأول لا مخطئ ومن الثاني خاطئ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 نقول مخطئ نقول مخطئ ولهذا قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة خاطئة يعني مرتكبة للمخالفة للمخالفة عن قصد وهنا قال أخطأنا وقال تعالى ولسألكم جناهم فيما أخطأتم به وهقاب المخالفة عن غير قصد المخالفة قال الله تعالى قد فارد ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا نقول في ربنا في الإعراب وفي, الإضافة وفي فائدة الإضافة ما قلناه في الأولى ولكنه قال ولا, ولا تحملنا فأتى بالواو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 كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا الأصر هو الشيء الثقيل الذي يثقل على الإنسان من التكاليف أو العقوبات والذين من قبلنا عليهم تكاليف عظيمة وحملوا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 أن يكونوا في ظلمه وأن يأخذ كل واحد منهم سكينا أو خنجرا وأن يطعن من أمامه سواء كان أباه أو ابنه أو أخاه أو عمه وليه وهذا لا شكل فيه أصر عظيم وعبء ثقيل أما نحن فقيل لنا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئات حسنات حتى في الشرك والذين لا دعون مع الله إلى آخر ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفى ذلك يلقى ثاماً يضعف له العذاب يوم القيامة فيه إلا من لم الله وله الحمد والمنة كما حمله, حمله على الذين من قبلنا حرم عليهم الشحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقهم ونحن قال يحل لهم الطيبات منع النصارى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 أن يرى الإنسان قاتل أبيه أو قاتل ابنه يمشي في السوق لم يعوضه عن أعز الناس عليه إلا, إلا دريهمات أو نحوه هذا فيه غضاضة على النفس وقيل اليهود لا طريق لكم إلى العفو من قتل فليقتل ولو كان أعز الناس إليك فاقتله ولا طريق إلى العمل وهذا فيه مشقة على النفس أليس كذلك ربما يقتل ابنك مثلا شخص, شخص من أعز الناس عليك يمكن أن أحبه إليك من ابنك فيوقع لك اقتله اقتله وجوبا نحن ولله الحمد قيل لنا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من اخيه شيء فبداله من المعروف وفتح لنا باب العفو بل ندبنا للعفو اذا كان فيه اصلاح فمن عفا واصلح فاجره عن الله واذا تاملت اشياء كثيره وجدت أن الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة ووضع عنها الآثار التي كانت على من قبلهم ربنا و... نعم كما حملته على الذين من قبلنا من هم اليهود والنصارى وغيرهم من, من الناس لأن هذا يشمل كل أحد كل السابق نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ربنا ولا تحملنا